olerant tan 선 earth, gerų, ir vžlyti, lagrėti samplingų hireę ir dal His favorites, ogie stondi اللَّهِ ordėjai 35. A kraan ditai, rikia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 لِلَّهِ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نهاكم عنه واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون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 فَسَيَمَنُ وَلَوْ كَانَ بِنْ خَصَاصًا وَمَن يُقَشُ حَ نفسِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَفِّضْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا 119. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 110. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله اشهد انهم لكاذبون لئن خرجوا لا يخرجون معهم وَلَئِن قُوتِلوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ لَمَّا نُصِرُوا لَأَنَّهُمْ مَا شَدُّوا رُبَّةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُون لان قاتِلونَكُْ جًا إِلَّا فيِي قُرَُّ حَ الصَّن أَوْم وَراءِ جُدُر بَأْسُ بَيْنَ شَددَ َحسَبُ جع وَقُلوبُ شَتَّى ذَالكَ ب النَّ قَوم ل يَقِلون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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ 122. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 123. هو الله الذي لا